سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أن يسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار المبرا ثم لا يموت فيها ولا يحياك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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمز عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ألتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني جو حي يوم عيد نعم لسعيها راضيه في جنه ناديه لا تسمع فيها ناقيا فيها عين جاريان فيها صور مرفوعا واكوا ونمارق مصروفة وزرابي مبذوذة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجمال كيف نُصِبَتْ وَأَيْنَ الأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسن